بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك فالله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم واللهمولكم وهو العليم الحكيم وإذ أسرن النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله اللَّهُ عَلَيْهِ الله عليه عرف بعضه وأعرض عنه فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قالت مَنْ أَبَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قلوبكما وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلما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 وقودها الناس والخجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا ووفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنق عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط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 إِن قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ